لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ن ا ع م ة لسعيها ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة لا تسمع فيها لاغيه فيها عين ج ا ر ي ة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 وإلى ا ل ج ب ا ل كيف ن ص ب ت و إ ل ى الأرض كيف س ط ح ت أنت فذكر مذكر إنما ل س ت ع ل ي ه م بمسيطر إ ل ا من ت و ل ى وكفر ف ي ع ذ ب ه ا ل ل ه ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ك ب ر إن إ ل ي ن ا إيابهم ان إ ل ي ن ا ايابهم ثم ان علينا حسابهم